أحمد الله رب العالمين وصلاة وسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم ثم ما بعد أحبتي في الله إنما كنتم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وبعد قصة اليوم قصة أو حادثة عجيبة حدثت ورأيتها بأم عيني في, في مصر المحرورة قطار من ضمن القطارات معروف يسمى قطار النوم قطار النوم هذا يأتي من أسوان آخر الوادي آخر حدود مصر يعني إلى القاهرة وهذه مسافة طويلة 700 كيلو تقريبا أو أكثر قطار النوم هذا في محطة قطار قبل المحطة الرئيسية التي تسمى بمحطة باب الحديد او رمسيس والمحطة القطار الرئيسية في القاهرة في محطة قبلها محطة الجيزة الجيزة هذه محافظة ملاصقة كما تعلمون للقاهرة الكبرى عند مرور القطارات إلى والوصول إلى محطة الجيزة هذه كل قطارات تتوقف ما عدا قطار النوم هذا قطار النوم لا يقف في محطة الجزو إنما يقف في المحطة النهائية وهي محطة القاهرة أو محطة الرمسيس أو باب الحديث كما كانوا يسمونه قديما. حدث هذا الموقف قضان السكر حديث هكذا عندما يأتي القطار قبل أن يأتي بمدة تبدأ الأجراس في الرنين العالي وتبدأ الأضواء ويعلم من هنا ومن هناك أن يتوقف الجميع السائرون على أقدامهم أو الراكبون لدراجاتهم أو لسياراتهم يتوقف الجميع إلى أن يمر القطار كان زمان الأول في بوابة تغلق الحركة من هنا ومن هناك فلما تطور الأمر صار الأمر يحتاج إلى بوابة أو يعني باب يغلق هكذا وإنما الأصوات أصوات الأجراس والأضواء يعني ففي هذه الآونة أنا أتوقّم بسيارتي وعشرات السيارات والناس يقفون هنا وهناك من ناحية هذه ومن ناحية تلك وإذا برجل عجيب معه سيارة نصف نقل تحمل بضائع عبر عن صناديق كرتونية عنت له بدأ الأصوات الأجراز تضرب تتهمى الصوت يعني ولكن الرجل سبحان الله تهور وأراد أن يعبر القطبان إلى الناحية الأخرى في تعجب وذهول من الباقين فلما سمع صوت القطار من بعيد حدث الارتباك أراد أن تزداد سرعة السيارة فبدل من أن تأزل سرعة السيارة ضغط على المكابح أو الفرامل فسرت عطلت الناس وبسرعة شديدة يعني الشباب الذات جروا فتحوا باب السيارة وحملوا الرجل وذهبوا به إلى الناحية الأخرى وتوقف الرجل مذهولا مع الناس والقطار اقترب فأخذ سيارة الرجل بالبضائع التي عليها أمامه لان القطار مسرع سرعه رهيبه لا يتوقف ف طبعا السياره دمرت تماما تطير احدى اطارات السياره طارت في عدة امتار في الهواء وتلف هناك عشرات من الناس يقفون سيارات ناس على موتوسيكلات او دراجات ناس واقفين و سبحان الله يرتفع اطار السيارة الى اعلى ثم يسقط على رأس سائق السيارة فيقضي حالة يعني قضى نحبه في التو لحظة مات سبحان الله العظيم هذه القصة حدثت امامي من اكثر من ثلاثين عاما وما زلت او ما زالت شاخصة امام عيني بقولي سيدنا علي رضي الله عنه ابن أبي طالب مشيناها خطا كتبت علينا ومن كتبت عليه خطا مشاها ومن كانت منيته بأرض فليس يموت في أرض سواها يعني ملك الموت كان ينتظر الرجل بعد قطبان القطار وليس فوق القطبان وليس داخل السيارة خطوات ثم كان بين حادثة القطار مع السيارة والرجل الذي كان فيها عدة ثواني لأن لا يستخدمون ساعة ولا يستأخرون فالذين عندهم من القلق يجب أن يثقوا أن الموت إذا جاء لا يؤخر نسأل الله أن يختم لنا ولكم بالصالحات والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته